تتقلم <تصفيق> لألامي وفديك ديئك يتدايق وبيده بيسن الضعفك وعوده دي حقاية يتقلم لألامك وفي ديئك يتدايق وبيده يسن الضعفك وعوده دي حقاية ولو سنين عشتي في أحزان بنادي عليك Be my Yahiki Mingid, Roi ki wes fiki, raiki Sinä, kun jumia käsitte, sämä annettuna. Näin, kun Kiitos kun Minä minä minä minä minä